وَإِلَادٍ أَقَاهُمْ هُدًى وَإِلَادٍ أَقَاهُمْ هُدًى وَلَا يَقُوْمُ عَبْدُ اللّٰهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلٰهٍ غَيْرُهٗ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُوْنَ Hau da